ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِم كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِم وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنة عدن. وارضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم